بسم الله الرحمن الرحيم الذين سفروا وقلتوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعنلوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وأمن بما نن على الحَّدله الحصول ففض عن الم ف عنم س آةك وصح بعد غم ذ بأن الذي لاقر السب دا في أن الذي لاعمل س حص من يم جك يظب الله ما في س غم فَإِذَا نَخَسُمُ مِنَ الْيَمِينِ سَبَرُوا فَمَغْنَى الْيَقَامَةِ فَمَغْنَى الْيَقَامَةِ حَتَّى إِلَى أَخْشَمُ صُمُّهُمْ بِشَدٍّ وَتَطَفُ فَإِنَّمَا لَن نَّبْعَثَ إِلَّا فَدا أَلَحَّ صَبَا الْحَامِدُ أَوْ زَارًا لَّانِثُونَ وَيَشَاءُ اللَّهُ لَنُصِرَّ مِنَ الْيَمِّ وَلَنَشْأَ لِيَبْلُوَ إِلَّا مَن ضَلَّ أَعْمَالُهُمْ فَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُنْشِئُ لَهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الْغَاوُونَ مَا لَكُمْ إِنْ سَفَوْا وَلَنْ يَنفَعَكُمْ يَوْمَئِذٍ يَنفَسُهُ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَضَلَّ عَمَّا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا أبلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عافلة الذين من قبلهم لمر الله عليه ولكافرين أنسالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى بهم إن الله يدخل الذين آمنوا لِنَصَائِحٍ فِي جَنَّاتٍ سَجَرِينَ مِنْ زَخْرِ الأَنْهَارِ وَالَّذِينَ يَشْرَبُونَ تَمَسَّعُونَ وَيَرْكُلُونَ كَمَا تَسْقُونَ النَّعَمَ وَيَقُولُونَ كَمَا سَيَقُولُ لِلْأَنْعَامِ وَإِنَّا لَمَسْهُورُونَ وكَأَنَّهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ هي حُفَوًى مِنْ قَرْيَتِكَ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ <تكناهم> فلا ناصر لهم أفمن كان على دينة في من ربه كمن زين له سعر عمله وسبعوا أبياءهم مثل الجنة التي وعد المستقون فيها أنهار من الله والرئاس من اللبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر النذة للشادرين وأنهار من عسن مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وتطور ali man fa fa anom wanom lan حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبع الله على حلوبهم واتبعوا أدوائهم والذين اهتدوا زادهم, زادهم هدى وآفاهم سقواغم سَهَنَ يَوْمُرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ شَهِ يَوْمٌ بَخْتَمَ ظَلَّ جَاء أَشْرَاقُهَا فَعَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَ أَسْهُمُ إِشْرَاقِهِمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَنِ والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فينا القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضون ينظرون إليك, إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولادهم طاعة وقولهم معروف فإذا عزم الأمر فإذا فذ الأمن بصدب معه كان خ الفه شيءث إ سوليث صذ في الأم أ سكذوك الأم فصعرحامكم ألا ث الذي م من المغ فف مج أما غب ص أذ س مون م القنا أ ماقول إن الذين ارتزوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملا لهم لئن كان انهم قالوا للذين كفروا ما نزل الله تنقيلوكم في باب من الله يعلم اسرارهم فكيف لا وصفتم الملائكه يمرون وجوهنا يمرون وجوههم مغربهم لئن كان انما ما اشخط الله وَتَرَىٰ مَن يُوَلِّي وَلَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِيدٌ الَّذِينَ في اراد ان يخلد الله الله لهم ولو نشاء لامرنا ان يسموا فلعرفنهم بثناء في نحل القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حسنا كما المجاهرين ان كنوا صابرين والصابرين ولنخبركم ان الذين شتموا فضلوا عن سبيل الله وَشَاءَ ٱللهُ وَسَوْنَ لَهُم بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لَن يُضِلَّ ٱللَّهُ شَيۡعَةً وَسَيُحۡبِطُ أَعۡمَالَهُم يَٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ إن الذين شفروا فابدوا عن سبيل الله جنب ما يشعرهم كفارون فلن يغفر الله لهم فلا تنلوا وتنعوا إلى السلم وأنتم الأعلىون والله معكم ولن يشركم انما حياه الدنيا لهو ولهو وان سئلوا فسلقوا يخصكم اجورهم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكم فيعطيكم تبعه فيعطيكم تمخنه ويخرج ابغاكم ها سمراء قلنا ان تدعون لسوم فكن تدعون مصنف في سبيل الله فmin kom xu ya do xta inna ya do xu ha nina Wa boe وال ho gane So foqa O pesta يska bir tauga yana kom